بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي وذا طلقتم النساء فطلقوهن, فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله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 وَأُولَٰئِكَ الَّهْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيَّ ضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَقِي اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَعْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَقِي اللَّهَ يُكَفِّر عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِم لَهُ أَجْرًا